تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ سَلَمَ وَظَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ